تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله وَمَا سَأَلُوا كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ يُسَن بِتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أكبر قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا مِمَّا கலூ ஃபு மீ ரஜிநியாயு ஃபிகுமிஜ சி ஊ لأن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السر ஜனீ மீனி கோல் கு فانرج به مناس امرات رزق لكم وسخر لكم الفلك لتجريا في البحر بامريه وسخر لكم